إن الله مع الذين تقوى الذين أمروا الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ننزل الليلة. منزلة جديدة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين ونحن في هذه الليلة نبدأ بداية المجلد الثالث من مدارج السالكين وكانت المنزلة السابقة التي تحدثنا عنها في الدرس الماضي هي آخر منزلة في المجلد الثاني وأول منزلة في المجلد الثالث منزلة الهمة وقد صدر صاحب المنازل أي الهروي المنزلة بقوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى وهي نفس الآية التي صدر بها منزلة الأدب لو تذكرون ووجه الأدب في قوله تعالى ما زاغ البصر وما طغى هو ان النبي عليه الصلاه والسلام هو في حضره ربه سبحانه وهو عند سدره المنتهى كان مطاطئ الراس غاض الطرف مؤدبا وقد وصل الى مقام لم يبلغه غيره وهذا ادعى للتلفت فلم يكن يتلفت هذا هو معنى الادب الأدب في الآية أنه عند صدرة الملتها وبعد أن جاوزها لا شك أنه جاء من الصحراء إلى مكان فيه من الأنوار البهية والمناظر العظيمة غير أن الأدب منعه أن يلتفت إلى الرسوم وإلى الأشكال وهو في حضرة ربه فكان بصره في قمة الأدب كان غاضا بصره ولم تطغى إرادته أم أي لم يطلب شيء هو في هذه المنزلة العظيمة التي وضعه الله إياها وهذا هو كمال الأدب أما ارتباط الآية بالهمة فإن النبي عليه الصلاة والسلام وقد بلغ هذه المنزلة ما زاغ البصر وما طغى تعلقت همته بمشهوده سبحانه وتعالى وما أقامه فيه ولو تجاوزت همته لتجاوز بصره لأن البصر تابع للإرادة وإنك لتجد أغطى الناس بصرا من المحرمات من كانت له مكنة من نفسه وممسك بزمامها يستطيع أن يغض البصر متى شاء لأنه يقدر على غض بصره أما إذا رأيت الرجل يطلق البصر ويطلق له العنان دون أن يقف على محارم الله هو يعلم أن النظر يضره ولكنه يقول والله عجزت عن غض بصري لكثرة المنكرات من حولي دل هذا ليس على إطلاق بصري إنما على ضعف همته وعزيمته وإرادته ولما كانت عزيمة النبي عليه الصلاة والسلام متعلقة بمولاه ومرتبطة بربه سبحانه كان بصره تابعا لهمته وكان بصره تابعا لإرادته التي تدور مع ربه سبحانه فلذلك ما زاغ البصر وما طغى وهو عند صدرة المنتهى هذا وجه تعلق الآية بمنزلة الهمة الهمة على وزن فعل وهي من الهم والهم حديث النفس هم. يهم بالشيء فإذا قوي الهم بالشيء والاهتمام به صار همة هذا معنى الهمة الهمة من الهم والهم حديث الصدر إذا اهم العبد بسيئة ولم يفعلها كتبت له حسنة وإذا اهم بالحسنة ولم يفعلها كتبت له حسنة ولا اذا اهما بالحسنه وفعلها كتبت له حسنه والحسنه بعشر امثالها والله يضاعف لمن يشاء فالهمه من الهم والهم حديث الصدر لكن بعض الناس حتى خواطرهم وحتى احاديث صدورهم انما تدور مع الدين ومع نصرة الاسلام وهمهم كله في أن يتقربوا من ربهم وأن ينالوا رضاه وأن يسعوا في مبتغاه وأن يجاهدوا في سبيله وأن ينصر دينه حتى همتهم وما يدور في خواطرهم وما يجيش في عواطفهم إنما هو دين لذلك قال عليه الصلاة والسلام أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام والحديث في المسلم والهمام والحارث شيء عجيب يكملان بعضهم البعض الهمام كثير الهم بالدين همه الدين همه أن ينصر الدين والحارث من الحرث والسعي فهو يهم ويفعل ما يهم به من نصرة الدين ومن إقامة الأحكام والشرائع واصدقها حارث وهمام همام كثير الهم ولكن هم الآن تجد الكثير من الناس كثير الهم لكن إما في الأرزاق وإما في الأقوات والمعايش وإما في الدنيا وإما هي هموم مقعدة بمعنى ما قولنا هموم مقعدة أي مكروب متضايق يقول لك عندي هم أنا مهموم وقال قائلهم إذا كترت عليك الهموم الدمدم نوم خطأ ما الدمدم ومثلهم اتفر من الواقع أتتحربوا من المسؤوليات ومواجهة المشاكل يقول لك كترت عليك الهموم قال شنو الدمدم نوم لا إذا كثرت عليك الهموم فالجأ إلى الحي القيوم أنت عندك رب لماذا لا تلجأ إليه يفرج همك فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين رحمان الدنيا والآخرة ورحمهما فبالتالي همام هو كثير الهم في إقامة الشرائع يقول ابن القيم ولكن ليس في المدارك يقول ابن القيم في الفوائد وهو من أجل ما كتب كتاب الفوائد هو مجلد واحد وصغير الحجم وعبارة عن مقتطفات ونتف ونكد في قضايا القلوب والأرواح وانتقالها فقال في الفوائد وقال ذلك أيضا في الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشافي قال رحمه الله وان بعض الناس اذا سمت روحه وزكت نفسه روحه ساميه يا إحنا اشكاليتنا ان روحنا متعلقه بالارض لذلك لا يهمها الا ما يتعلق بالارض فاذا فقدنا دنيانا اصابنا الهم ودخلنا الغم واحاط بنا الكرب اما اهل السماء الذين ارتبطت أرواحهم بالسماء الدنيا لا تساوي عنده شيء لذلك إذا فقدها أو وجدها لا تعني عنده شيء لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور قال فإذا سمت روحه وزكت نفسه فان همومه وخواطره تكون في الله وإنه ليجمع بين العبادات كلها أسمع هذا الكلام ولا تنكره فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كان يصلي بالناس الصلاة وكان يجهز الجيوش وهو داخل الصلاة متنطل عيونك هل في الصلاة اهتموا بالصلاة ولا بالجيوش ها بالصلاة وكان اهتموا بالجيوش كيف يفقد الخشوع مش كده اشتغل بغير شيء صح لكنها الهمه العاليه كيف الهمه العاليه قال كان في صلاته يتقن الصلاه ويقصع فيها لكنه في السجود يدعو الله بنصره جيش هو لم يسيره بعد ويسال الله ان ييسر له ان يسير هذا الجيش فيخرج من الصلاه فيعده ويسيره رجالا ولا ما رجالا رجال ولا ما رجال بالله نحن الواحد فينا يخش الصلاة يذكر ليك الشيكات بالله يذكر يصك... الشيك خش عليه والله الصلاة طير من رأسه بالله يذكر يذكر الشيك ده يصلي كويس؟, كويس وقصة الإمام مع المصلين المشهورة صلوا وما عارفين بي ما مصلوا كم واحد حلف لأنه نصر الله تامه أو حلف إنه صلاة ناكسة في ناقصة. روايتين قال لك كيف أزول ناكسة قال لهم أزول ده أنا قلت بس لح الدكان وأبيع وليح في الصلاة لحد ما أقفل هو بسلم يا اليوم قال له قبل ما أقفل أزول سلم معناه الصلاة ده ناكسة قال له سلم قبل ما أقفل الدكان لسه مش الدكان ده فبالتالي حقيقة الهمة أمر مهم طيب الهم مبدأ الإرادة والهمة نهايتها يبدأ الشيء تهم به اخوانا الآن لما نقول الهم خطة الديون والشيكات ده هم الناس الآن أنا أتحدث عن الهم لشنو للدين من يحمل هم الإسلام هم الإسلام فيبدأ بالهم فإذا قوي الهم صار إرادة وإذا قويت الإرادة صارت عزيمة فإذا قويت العزيمة كانت ثمة فالهمة نهاية الإرادة والهم مبدأها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في بعض الآثار الإلهية يقول الله عز وجل إني لا أنظر إلى الحكيم وكلامه ولكني أنظر إلى همته. قال ابن تيمية معلقا قيمه كل مرء العامة تقول قيمة كل مرء ما يحسنه والخاصه والعارفون يقولون قيمة كل امرئ ما يطلبه أرني ماذا تطلب أريك من أنت لما تطلب تطلب حاجة عظيمة في ناس هم في الحياة يجي شكله هم بس في الدنيا يستحمى ويسرح وشعره ده يضيع فيه زمن تجيل فهموا كله في شعره ده بس والله العظيم يسرع ويعملوا بجاي ويهبشوا كده وفي ناس بيشهلوا مرايات والله كل هذه الوقت يطلع المرايه المراية في شكله والله ما عندك موضوع همك همة كلها في شنو شعرت كان لي زون نجيط حضرتك لك صلعة بيتمش وين أها شعرك وشهره بتفكر في شنو يخدش والله العظيم في ناس هذه همته قيمة كل امرئ ما يحسنه قد يحسن الإنسان شيئا لا قيمة له قد يحسن الإنسان شيئا لا, شنو لا قيمة له بمعنى ينصل له موضوع بالليل والنهار ويبرع فيه لكن في النهاية لا قيمة لهذا الشيء مثل الغنائي والله في ناس بيغنلونا بالله لما يضرب العودة آلاف الناس دي تقولي على حينه ويجي المسرح يبشروا ويازول هو يهيجوا هي لكن فارغة لا بيدخل الجنة ولا بيدخل الناس جنة شوف أي حاجة خط الجنة دي قدامك أي حاجة ما بيدخلك الجنة اعرض عنها تماما الغنائين ديهم ما بيحسنوا بيحسنوا ما لكنهم احسنوا ما لا ما لا إحسان فيه قيمه كل امرئ ما يحسنه والله في ناس بجيءونك يقول لك الحنجره الذهبيه حنجرة الذهبيه عادي العندليب الشنو كده معادي العندليب شنو وحنجره الشنو كويس والله العظيم بيجي هالموضوع الموضوع ده ضيع زمن هو انت قاله بيقى عن ساكت ساكن بيقول خمسين سنة زول لتعبان مسأل اكبر عن دليب هير. ضيع زمن هين انت قاله لكن الله يسأله يوم القيام كان بيجي عن دليب ولا كان بيجي عن قريب ولا كان بيجي اي حاجة الله يسأله يقول لي قيمة كل امرئ ما يطلبه يقول ابن عطاء الله السكندري عن هذه القضية قال اذا اردت أن تعرف قدر العمل الذي أنت فيه فانظر إلى من يشاركك فيه السلام إذا أردت أن تعرف قدر العمل الذي أنت فيه فانظر إلى من يشاركك فيه دا تعرف أنت عملك دا قيمته شنو شوف الناس معك فيهم نو بالمناسبة الدنيا لا قيمة لها لأن الذين يشاركوننا فيها من؟ لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعه ما طيب قال صاحب المنازل الهروي الهمة ما يملك الانبعاث المقصود صرفا لا يتمالك صاحبها ولا يلتفت عنها طيب هذا تعريف تعريف الهمة عند عند الهروي رحمه الله يقول ما يملك الانبعاث للمقصود يا سلام همتك نحو مقصودك ومن هو المقصود هو الله جل جلاله همتك إلى المقصود تتملكك هذا معنى ما يملك الانبعاث الانبعاث والهمة تبعثك هذه الهمة إلى مقصودك وقد تملكتك صرفا أي همتك لله خالصا لا تشارك في همتك أحد أو لا تشرك في همتك أحد فهمتك لمن؟ لله صرفا أي بمعنى شروق خالصه فالمراد إن همة العبد إذا تعلقت بالحق طلبا صادقا خالصا محضا فتلك هي الهمة العالية التي لا يتمالك صاحبها أي لا يقدر على المهلة ولا على الانتظار ولا يتمالك صبره لغلبة سلطان الهمة عليه ولذلك تجده شديد الانبعاث إلى مقصوده ويسعى إليه سعيا ويكد في سبيله كدا ولا يلتفت عنها أي لا يلتفت عن غير الله سبحانه وتعالى طيب وهنا وقفه ما الذي يجعل العبد في أثناء سيره إلى الله جل وعلا يتلفت انت تخيل نفتة بالمناسبة كتاب كتاب مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين الكتاب يصحح طريق السير إلى الله يسميه ابن القيم سفر القلوب والأرواح إلى باريها وأنت في السفر تتنقل في المنازل والمراحل المختلفة حتى تصل إلى مقصودك ولكنك أثناء سيرك تسعى وتجتهد على حسب همتك فالهمة هي الباعثة وهي الدافعة لك للحركة من أراد الآخرة والإرادة أوسط الهمة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا والله أن هذا الكلام راقي جدا يا أخوانا تكون ماشي كنت تخيل نفسك ماشي بك رعيك. ما راكب حاجة ماشي بك رعيك. مرات يجيك نشاط تتحرك تمشي بسرعة مرات تمشي بالراحة بالراحة مسافة ممكن تصل في يومين تصل في خمسة أيام تجني وتاني تمشي وسار رجلاني أحدهما بسرعة والآخر ببطء لا تنظر إلى قواهما البدنية فقد تكون القوة البدنية واحدة ولكن الإرادة والهمة الباعثه تختلف وعلى قدر عظم الهمة وهي الوقود الذي يولد الحركة تكون الحركة عظيمة أسكد قوله حارف كثير الحركة والسعي وهمار كثير شنو كثير الهم عظيم الهمة يا سلام. الكلام راقي راقي شديد طيب مر علينا كلام ابن القيم في غير المدارج يقول الارواح في الاشباح كالاطيار في الابراج الارواح في الاشباح الروح هي التي تعطي البدن قيمه ولذلك اذا خرجت الروح لم يعد للبدن شنو قيمه لذلك يوارى بل لو ترك لتعفن ولا تتعفن الابدان والارواح فيها فالروح سر الحياه اللطيفه يسالونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا اما الحياه من التي تراها الطويل والبصير والابيض والاحمر والاخضر والسمين والضعيف هذه اشباح الأرواح في الأشباح كالاطيار في الأبراج الأطيار الأبراج في الأبراج على قسرين ليس ما أعد للسباق كما هي عن الاستفراخ في طيور تحلق في السماوات وفي الفضاءات من همتها العالية أنها لا تنزل على الجيف ومن ذلك النسر وهو طير. وتجد الصقر مثله لكنه لا يقع إلا على الرمم يلقى الفطيسة ياكل منها أما النسر لسموه فإنه يستنكف ويأنف على أن ينزل على الجيف فبالتالي الأرواح في الأشباح كالاطيار في الأبراج في طيور وعدة الاستفراخ تبيض وتفبس بس دي شغلتك دي اطيار ضعيفه الهمه افضل كويس وفي طيور جوارح كاسره تربى لتحلق في الفضاءات العاليه وتربى للصيد يسالونك ماذا احل لهم قل احل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما امسكنا عليكم ففي جوارح تربى للسباق طيور والطيور ليش لشنو ها للاستفراح والاستفراح دي يقول ليك سهر الدجاج ها ولا نوم الليل عشان تفرخ كثير مش الدنيا ليل يقول عليا المحله يكون شغال ضوء طوالي يقول لك سهر الدجاج ولا نومه فبالتالي مر علينا هذا الكلام يقول العلامه ابن القيم رحمه الله يقول رحمه الله من سره وهذا مر علينا ان يعلم ما له عند الله جل ذكره هذا حديث صحيح بن عزه وصححه في السلسله يعني ابن القيم لما أورده كأن قلبي يقول أن الحديث فيه ضعف فأردت أن أستوثقه فرجعت إلى السلسلة الصحيحة فوجدت أن الشيخ الألباني قد صححه من سره أن يعلم هذه قاعدة السلوك والتربية من سره أن يعلم ماله عند الله جل ذكره فلينظر ما لله عز وجل عنده قال ابن القيم معناه إذا أردت أن تعرف منزلتك عند الله فانظر الى عظمه الله في نفسك فعلى قدر تعظيمك لله تكون مكانتك عند الله يا سلام يا من سره ان يعلم ما له عند الله جد ذكره انا دار اعرف ماذا اساوي عند الله هل الله يحبني ولا يحبني؟ دار أعرف انا مكانتي عند الله عظيمه ولا ما عظيمه سهله جدا دي ليس بالاطلاع على اللوح المحفوظ بمعرفة قدر اجلالك وتعظيمك لربك وحبك له فإن منزلتك عند الله على حسب مكانة الله في قلبك ونفسك يا سلام يا أخي هذا كلام راقي راقي ابن عطاء الله السكندري يقول كيف ترجو أن يكون قدرك عنده كيف ترجو شنو أن يكون شنو قدرك عنده ابن عطاء الله السكندري له كتاب لطيف اسمه الحكم العطائيه اسمه شنو الحكم شنو العطائيه هو قريب المعنى من كلام ابن القيم لكن ابن القيم اعمق واوسع من كلام ابن العطائي الاسد يقول كيف ترجو ان يكون لك قدر عنده وقد استعبدك ما لا قدر له عنده، بمعنى أنت إذا تكون عندك مكان عند الله، وقد استعبدك شيء لا قيمة له عند الله، الهوى والشياطين والبشر والدنيا والدرهم والدينار، لم يقل تأيسر عبد الدرهم تأيسر عبد الدينار تعيس عبد الخميصة تعيس عبد الخميلة تعيس وانتكس وإذا شيك فلنتقش طيب. الذي يعيق العبد قال ابن القيم صاحب هذه الهمة سريع سريع وصوله وظفره بمصلوبه ما لم تعقه العوائق وتقطعه العلائق تعق شنو العوائق وتقطع حجن العلائق ونحن في بدايه المجلد الثالث ارجعكم الى بدايه المجلد الاول وقد تحدثنا عن العلائق والعوائق ولا ما تحدثنا تحدثنا ولا ما تحدثنا ولا ما مذكرين اخير تقول ما مذكرين بس شوف العباره دقيقه تعق العوائق وتقطعه العلائق العوائق والعلائق كل المكدرات التي تمنع القلب من وصوله لمحبوبه وتمنع استعباد القلب أن يستعبد القلب لربه فقط التي تمنع إقبال العبد بكلياته على ربه لكن الفرق بين العوائق والعلائق العوائق خارجية والعلائق داخلية العوائق ما يعوق الطريق من صحبه السوء عائق من العوائق الذي يعيق طريقك الى الله كويس الزوجه الولد الفضائيات الشهوات النساء الدنيا بكل تعتبر شنو ها؟ عوائق تعوق السائل الى الله العلائق النفس العلائق النفس وآفاتها النفس بآفاتها العجب الغرور الكبر الحسد الغل الضغائن الكراهيه كل هذه علائق ويدخل في ذلك الصور وتعلق القلب بها فالشيطان عوائق والمجتمع عوائق وأهل السوء عوائق والمنافقون عوائق والعلائق ما تتعلق به النفس من داخلها طيب يقول صاحب المنازل الهروي وهي على ثلاث درجات الدرجة الأولى همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني وتحمله على الرغبة في الباقي وتصفيه من كدر التواني السلام الهروي أبدع في هذا الكلام الرصين الكلام رصين إذا كنت فهمت الكلام بتعجبه لكن كما فهمتم الإنسان عدو ما يجهل الشيطة كما تفهمه بتتبقى, بتتبقى ضده بلا سبب طيب هذا الكلام يقول شوف الهنة إذا هم تصون القلب هذا كلام لطيف همتك تصون القلب عن الأقدار والأقدار أقدار الدنيا وأقدارها تجعلك تترفع دائما عن ما هو دني لذلك جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. ما تمسك في حاجة من السفاسف إن الله يحب شنو مع هذه الأمور يجيد لك همة تتعلق بالسماء فبالتالي همة تصون القلب عن وحشة الرغبة في الفاني والله هذا كلام رطيف الرغبة في الفاني هي الرغبة في شنو في الدنيا اعتبر الرغبة شوف الرغبة والوحش ما بتلمو أنت إذا رغبت في الشيء شنو لا تستوحش لكنه اعتبر الرغبه في الدنيا وحشه لماذا لانه عبر عن هذا بقوله الثاني والله هذا كلام عجيب همة تصون القلب عن وحشه الرغبه في الفاني كان من رغب في الدنيا وتعلق بها ليجد فيها انسه لم يجد فيها الا وحشه وغربه كن في الدنيا كانك غريب والغريب مستانس ام مستوحش مستوحش فحقيقه التعامل مع الدنيا ان تستوحش من الدنيا والله لاننا نحن في الدنيا دي والله كلا بجد والله غلبتنا كثيرا الزر الناس ذات كلام كثير والله يا شيخ اعمل لدنياك كانك تعيش ابدا واعمل لاخرتك لانك تموت شنو غدا امرات يقول لك كما قال الرسول الله صلى الله عليه وسلم من اقرا سرح الاستظلال ما قال كما قال السخاوي في في المقاصد الحسنه فيما اشتهر من الاحاديث عدد الفنه قال والاثر من قول معاويه رضي الله تعالى عنه معاوية بن سفيان والذي قال اعمل لدنياك كانك شنو تعيش ابدا وعمل لآخرتك كأنك تموت غدا والكلام صحيح لو أنك ستعمل لآخرتك كأنك ستموت غدا فهذا لا يعني أن تعطل الدنيا والمقصود من كلامه الأخذ بالأسباب والتعاطي مع السنن وعدم ترك الدنيا للكفار ليهيمنوا بها علينا ويذلونا بها ويسيطر علينا ويفرض علينا ثقافاتهم وأفكارهم المنحرفة فنحن نعمل في الدنيا ونسعى ولكن همتنا مرتبطه بالله سبحانه وتعالى ونعمل بالدنيا ونسخر الدنيا وهمنا الاكبر ان نرضي الله وان نطيع الله سبحانه وتعالى في دنيانا فبالتالي قال وحشه لانها توحش قلوب الراغبين فيها تشوف ايذ المؤمن يقبل على الدنيا بنهم بحيث انه قلبه دماء معه بحيث انه في حاجه ما طبيعيه ولذلك هو يتعاطى الدنيا لكن المنطلقات مختلفة إخواننا مش قيرت أشلو مش معناها أن لا الدنيا من الذي قال لا نطعاط الدنيا لكننا كأهل إيمان نتعاطى الدنيا بمنطلقات مختلفة عن منطلقات سائر أهل الدنيا والغفلة قال الله عنهم فذرهم يخوضوا ويلعبوا ويلههم الأمل وسوف يعلمون اما نحن ولا تنسى نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض طيب يقول وتحمله على الرغبه في الاخره طيب الاخر عن الباقي تحمله الرغبه في الباقي هنا كلام مهم يقول ابن القيم كل راغب كل شنو راغب في الدنيا في وحشه منطق كان ذا منطق فانه يرغب في الدنيا لانه يجد فيها راحته فاذا فقدها أصابه من الوحشة بسبب ما فاته من محبوبه فإن القلوب لا تستوحش إلا إذا فاتها محبوبها فمن فاكته الدنيا استوحش لأنه لأنه يستغرق فكره بالدارجية قفل شنو قافل عليها لما ما يلقاها يحصل شنو انت عارف في الناس ديب شنو البجيب الهم شنو انت قايلوا للناس الهم اللي بيضيع للناس دينون انت عارف في شنو؟ إنه بخدت الدنيا بتاعها كان عظيمه فاذا فقدها كانه فقد الشيء العظيم لذلك يتأثر جدا اذا فقد الدنيا قال ابن القيم الدنيا بين اثنين الدنيا بين شنو بين اثنين بين الراغبين والزاهدين في ناس عنده شنو رغبه وفي ناس عنده شنو زهد قال كلام لطيف والله واستدلنا ببيت من الشعر يا سلام هذا من ألطف أبيات الشعر التي في المدارج قال الزاهدون ينظرون إلى الدنيا بالبصائر والراغبون ينظرون إليها بالبصر الناس الزهدوا في الدنيا بعين الدنيا بشنو؟ وإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في صدور إنهم بصيرة شكد بعانولا على حقيقتها والناس الراغبين فيها بعانولا شنو؟ بالبصر فعلا الدنيا بالبصر تسرق القلوب وتجذب الانتباه وتبهر العيون والله العظيم تحايد انوار وزينة وتولع تصف براها ودعايات تجينا، كويس ومنها الدعايات المتحركة اللي بيجيبوها بيجوا في الحاجات دي، كويس عربية جارية كده، عربات آخر موديل سمحة، حمارات، والواجهه كتاعت العمارة ذاته جزاز، بور سليم، ولا ما في بور سليم، أنا ضعيف في الحاجات دي يعني، بسمع بس بسمع بيجا يقولوا، عشان كده الناس ما يقولوا جنبي. لأنه طوال بقوله كويس وبرسلين كويس وشنو ما عارف حاجة سمحة لكن لما تنظر إلى فنائها وإلى انتهائها مع جمالها وإلى ذهابها وإلى تداول يا أخي ما فيها تداول كويس وهكذا إذا نظرت إلى ذلك علمت حقيقتها البيت الذي سدل به ابن القيم الراغبون في الدنيا ينظرون بالبصر والزاهدون بالبصيرة قال إذا أفاق القلب واندمل الهوى رأت القلوب ولم ترى الأبصار إذا أفاق القلب كأن القلب نائم أفاق واندمل اندمل يعني شنو شو فيها الجرح اندمل الجرح يعني شنو بريئة إذا أفاق القلب واندمل الهوى تغطى وبري عندها رات القلوب ولم تر الابصار وهذا لا يكون الا بتزكيه النفوس وطهارتها ونقائها وتصفيتها من اقدارها وبكثرة قربها وذكرها وعبادتها من مولاها وتعلقها بربها جل وعلا سبحانه يا السلام طيب وهذه الهمه تحمل على الرغبه في الباقي لذاته اخواننا شوفوا الباقي الباقي شنو يا إخوانا من هو الباقي هو الله سبحانه وتعالى لكن في اشياء كتب الله لها البقاء الجنه كيف باقيه ولا ما باقيه ها باقيه ولا ما باقيه باقيه الكتاب الخالد القران المجيد باقي ولا ما باقي باقي كتب الله البقاء لأشياء فالرغبة تكون في الباقي لذاته وهو الحق والباقي بإبقائه الباقي بشنو؟ بإبقائه وما هو الباقي بإبقائه؟ الدار الدار الآخرة والهمة تتعلق بالله عز وجل لانه الباقي لشنو؟ لذاته والدار الآخرة باقية ليس لذاتها إنما هي تبع لله الذي جعلها شو جعل باقي قال وتصفيه من كدر التواني تصفيه أي تخلصه وتمحصه من كدر اقدار التواني الذي هو التردد والتأني في أمور الآخرة التواني بمعنى شنو آه المتردد والذي والتواني سبب للاضاعه والتفريط المتواني سبب لشنو للاضاعه وشنو والتفريط الدرجه الثانيه همة تورث انفه من المبالاه بالعلل والنزول على العمل والثقة بالأمل طيب العلل علل الأعمال التي الصالحة أنت تعمل اعمالا صالحة وهذه الأعمال الصالحة مقتنفة ببعض العلل وأعظم العلل عند أهل السلوك والتربية علة النظر إلى العمل أن تعمل العمل وأن تركنا إليه فعملك العمل صحيح لكن ركونك إلى العمل عله من العلل لابد أن تتخلص منها طيب هذا الكلام فيه يعني يا عمق علل العمل إما برؤيتها وإما بالاعتماد عليها ومن نوقش الحساب عذب ولا يدخل احدكم الجنه بعمله فهذا من علل العمل صاحب الهمه العاليه همه تورثه انفه من المبالاه بالعلل من ينبغي ان يبالي بالعلل صح صح او صح الانسان يبالي بالعلل ما يبالي يعمل حساب ولا ما يعمل حسابه صاحب المنازل يقول أن لا يعمل حسابا للعلل لماذا؟ شوف شرح ابن القيم والله ابن القيم ده لطيف جدا قال وسبب عدم مبالاته بالعلل لأن العلل لم تحصل له لأنه مترفع بهمته أن تكون لأعماله علل فلذلك هو لا يبالي بالعلل في الأعمال اخواننا واضح ولا أزدت أعيد تاني طيب هو أن صاحب الهمة العالية يعتبر مبالاته بالعلل نوع من أنواع الضعف والنزول الذي يناس الهمه العالية علو همته يمنعه أن يبالي بالعلل لأنه ابتداءا لأنه صاحب همة عالية يعمل العمل بدون علل يخلص عمله من العلل ابتداء لذلك بعد العمل لا يلتفت الى العلل لان التفاته الى العلل نوع من انواع التاخر ونوع من انواع الضعف كده واضحه ولا ما واضحه كويس طيب قال شنو ابن القيم قال او همته وسعت مصلوبه وعلو الهمه اسمها شنو علو شنو علو الهمه يأتي على تلك العلل ويستأصلها فإذا علقت همته بما هو أعلى منها من شنو؟ من العلل همته متعلقه بما هو أعلى من العلل ولذلك قال العلل إن درج حكمها في حكم الهمه العالية ولذلك الهمة العالية أتت على العلل وان كانت موجودة غير انها الهمه العاليه اتت عليها وتجاوزتها قال ابن القيم شوف الكلام هذا قال وهذا موضع غريب عزيز جدا وما ادري أقصده الشيخ ام لم يقصده قال يا ربي صاحب المنازل الهروي الكلام ده قاصده ولا ما قاصده جاء في باله ولا ما جاء في باله لكن ابن القيم فهم كده شوف اخواننا اصل الهمه في اشياء الهمه الاولى في طلب الدار الاخره ولذلك الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى همة عالية يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها تريدن معناها الاراده قلنا من الهمه هي اوسط الهمه ان كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها وأسرحكن وإن تريدن تريدن تريدن شوف الإرادة هنا الله ورسوله والدار الآخرة فان الله أعد للمحسنات من كنا اجرا عظيما والهمه في العباده في ناس عندهم همه في العباده وفي الذكر وفي التعبد وفي القيام وفي الاجتهاد شيء عظيم والهمه في طلب العلم طلب العلم يحتاج الى همه عاليه كويس؟ ما بيطلب العلم اي ذل لا همه والهمه في الدعوه الى الله الدعوه الى الله تحتاج الى همه يتعب ويمشي لان همته عاليه قال عليه الصلاه والسلام تجدون الناس فيكم كابل مائه الحديث, الحديث في صحيح مسلم روايه ابن عمر تجدون الناس فيكم كابل مئة لا تكاد تجد فيها راحله قال في كل ميه من الابل يا دوب بتلقى شنو بعير واحد ممكن يتحمل يسمى بجمل الشل وفي الخلق في كل مية لا تكاد تجد رجلا يعتمد عليه في دين الله تعالى وفيه دلالة على ندرة وقلة العنصر القيادي في الأمة تجدون الناس فيكم كشنو؟ كإبن شنو؟ مئة لا تكاد تجد فيها رحلة ناس قتال لكن يعتمد على من؟ ناس قدام عينك غثاء كغثاء شنو كغثاء السج. ذو الواحد تعتمد عليه ما بتلقى إلا في كل مية نفر يقدر يقوم بالأمور وتعتمد عليه وتثق فيه وكذا طيب قال أما أنفته من النزول على العمل قال فكلام يحتاج إلى تقييد وتبيين لانه الكلام يشعر أنه يستنكف على العمل الصالح. هم ما جشنه؟ همة تورثه أنيف من المبالغة بشنو؟ بالعدل. وتورثه أنيف من النزول على العمل. إخوانا النزول على العمل دزل ب بي... بأنف منه. آه؟ بأنف منه؟ كلام الهروي مهم. كلامه شنو؟ مهم. لكن ابن القيم خرجه تخرجي عجيب والله. غير والله الله يبن الخير ده يعني نفع أفاد كتاب المنازل أفاد كتاب منازل السائرين فائدة عظيمه قال شنو قال الأنفة عن العبادة والطاعه كفر لكن صاحب الهمة العالية لا يستنكف عن العمل لكنه يستنكف أن يكون العمل بغير نيه وإخلاص فهو يعمل أعمال الجوارح مع اعمار البواطن وصاحب الهمة العالية يستنكف أن تكون أعماله ظاهرة مع جفاء قلبه وخواء روحه وعباداته القلبية فليست عباداته من العبادات الصورية لكن عباداته من العبادات التي تعمر الظاهرة مع أمار الباطن فهو يعبد الله ويسافر بقلبه إلى الله ليحصل عليه وليفوز به قال ابن القيم قال فقد انصبغ قلبه بالتوجه إلى الله أيما صبغ فصاحب هذه الهمه طائر وليس سائر طائر وليس شنو؟ فرق فرق بين العربيه الكريسيده ولا خلوها الكريسيده في شنو والله انا ما عارفه الصرف شنو ها اخر موديل وبالطياره طايره في الهواء ما في علاقه يا اخي مهما كان فهو طائف لماذا لانه يعمل لكنه مع العمل قلبه قائر إذا الله متقلب في المنازل المختلفة فعمله إخلاص وعبادته حب يصلي وقلبه يعمر بالحب لا يصلي صلاة التكاليف والأعباء ليتخلص من ثقل التكاليف والأعباء إنما يصلي بإقباذ وتوجه ولذلك النزول على العمل يستنكف منه عال الهمة لأنه عمل بغير شنو بغير قلب إنما عمله عمل جوارح مع يلازم عمل قلب أما إذا قصد الهروي أن عالية الهمة وهذا بعيد يصل درجة يتعلق بالله فيترك أعمال الجوارح ويرى أن أعمال الجوارح تعيقه عن ربه فهذا عين الضلال وعين الفساد والانحراف. طيب بقي قوله في الدرجة الثانية قال همته. تورث انفه من المبالاة بالعلل والنزول على العمل والثقة بالأمل صاحب الهمة العالية لا يثق بالأمل أي لا يتعلق بالآمال لأنها تورث الفتور والتواني وهو يريد أن يكون في نشاط, في نشاط دائم وفي عمل مستمر لذلك لا يثق إذا وثق ركن واطمأن هو يريد أن يكون قليقا قلق مفيد ليس القلق من باب أن الله يظلمه ولكن من باب أنه لا يرضى عن نفسه ابدا وعدم الرضا عن النفس معين على العمل أكثر من الرضا عن النفس وعدم الرضا عن النفس مدعاة للتغيير طيب الدرجة الثالثة قال همة تتصاعد عن الأحوال والمعاملات وتزري بالأعواض والدرجات وتنحو عن النعوت نحو الذات كلام عجيب عجيب خالص طيب معناه صاحب هذه الهمة اعلى من ان يتعلق صاحبها بالاحوال وقد قلنا بان الاحوال هي الاحوال ثمرات الاعمال انت تطيع فينعكس تنعكس هذه الطاعه على نفسك اريحيه ورضا وطمأنينة وإيمان زائد هذا الإيمان حال لأنه لن يدوم على زيادته دائما فإن من أحوال الإيمان أنه يجد وجنه وينقص فهو حال وسمه حال لأنه يتحول لكن هذا الإيمان عند بعض الناس ليس أحوال إنما هو مقامات والمقام أن يستقر الحال على شيء وأن يدوم مقام مقام على شنو؟ المسافر عكس شنو؟ مقيم مقامات فصاحب الهمة لا يقف على, المق... على الأحوال وال... والمعاملات المعاملات اي ما يرد على القلب من الواردات وليس المراد كما قال ابن القيم أن يعطلها بل القيام بها مع عدم الالتفات إليها الواردات التي تلد قلبه من الانشراح من السكينة من زيادة الإيمان هو يتعامل معها ويستثمرها ولكنه لا يتعلق بها طيب قال شنو ما الذي جعله يصعد عن الأحوال والمعاملات يترفع يعني يبقى فوق عليها ما الذي قال وتزري بالاعواض والدرجات بمعنى فصاحب هذه الهمه قد قصر وحصر همته في المطلب الاعلى الذي لا شيء اعلى منه فيرى الاعواض الاعواض يعني شنو العوض والعوض يكون معاوضه اذا كان بين طرفين والدرجات يعني همه ليس في الثواب همه في رضا الله همه ليس في شنو لكن ابن القيم يقول طلب الثواب فطره طلب الثواب شنو فطر فطره في البشر فهو يطلب الثواب ما ابن القيم قال ان لا يعطلها ان يجعلها معه ولكن ان لا يلتفت اليها وان يتعلق بها ليس تعلقه هو يفعل يريد ثوابا والثواب ممن من الله الا يطلبه العبد لو كان الثواب من غيره لا نريد لكن الثواب منه بركة ولكن الثواب منه منزله أيوب عليه السلام لما كان يغتسل نزل عليه جراد من ذهب وقعت عليه فجعل يجمعها فقال الله له اتنشغل بها يا أيوب عني قال لا لا غنى لي عن بركتك لا غنى لي عن شنو؟ اجال من الله دي نعد بالثواب انا حسن واحده من الله يديني لها احسن لي من حسنات الناس دي لك في الدنيا فبالتالي يقول تزري بالاعواض والدرجات لا يهملها ولكن الباعث للعمل ليس شنو ليس الثواب والدرجات وان كان يريدها ويطلبها وتنحو عن النعوت نحو الذات بمعنى العبد لا ينظر إلى صفات الله فقط إنما ينظر إلى صفات الله وأسمائه وهذه نعوته ليصل إلى عظمه ذاته فأنا أتعرف على أسماء الله لأعرفه وأتعرف على صفات الله لشنو؟ لأعرفه هذا معنى الكلام أنها تمحو عن النعوث نحو شنو؟ ونحو الذات ولن يستطيع أحد أن يتجاوز الأسماء والصفات إلا لما عرف شنو لما عرف الذات لأن الصفات نعوت تدل لأنها نعوت تدل على الذات العليه سبحانه وتعالى جل وعلا نقول بذلك قد وصلنا إلى نهاية منزلتنا منزلة الهمة المنزلة القادمة من منازل إياك نعبد وإياك نستعين هي أجل منزلة على الإطلاق لا الفات ولا جاي ما زيها هي منزلة المحبة التي هي روح الأعمال وأساس العبادة وجوهر الدين المحبة أه؟ ولا بد إن تركز ويحضرنا سكتار لأنها من المنازل المهمة هي روح المنازل يعني المنازل دي نحن ننزل في منازل كثيرة جدا محط فيها محطات كبيرة من أكبر المنازل أن نزلنا عليها من قبل الإخلاص والتوبة والصدق والصبر والرضا بعد ذلك التسليم ده كله تابع للرضا التوكل دي منازل شنو كبيرة الخوف الرجاء من المنازل الكبيرة جدا المحبة بارك الله فيكم وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله